طيب من فوائد الله الكريمة فيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة وجه ذلك أن الله تعالى ضرب مثلا للمعاني بهذه القصة أو بهذه الصورة التي لا يودها أحد ومن فوائدها وجه المطابقة بين الإنسان المرائي وبين حال هذا الرجل لأن المرائي إذا أنفق ماله يظهر من الناس مدحو والثناء عليه فيزداد ويربو في نفسه ويظن أنه حصل على ما يريد فإذا جاء يوم القيامة الوقت الذي يحتاج إلى هذا، نعم، لا يجد ثواب ما, ما عملهم، فيكون هذا العمل كالأسار العمل الذي في ريا، كالأسار الذي أصاب تلك الجنة. ومن فوائد الآية جواز ضرب المثل، جواز ضرب المثل. بالحكاية القولية فهل يجوز ضرب المثل بالحكاية الفعلية وهو ما يسمى بالتمثيل الجواب نعم يجوز لكن بشرط أن لا يجتمل على شيء محرم الشرط أن لا يجتمل على شيء محرم ولنضعب لذلك أنت له لأشهر محرمة في التمثيل أولا ألا يكون فيه قيام رجل بدول امرأة أو قيام امرأة بدول رجل ألا السفر خير نعم نعم ألا يقوم الرجل بدور تمثيل المرأة بالعكس. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء فإن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ثانيا أن لا يتضمن ازدراء ذو الفضل من الصحابة وأئمة الأمة لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم لا سيما إذا علم من حال الممثل أنه فاسق لأن الغالب إذا كان فاسقا وتقمص شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره وفضله لمه، فإن ذلك يحط من قدر هذا الذي قام بدوره في التمثيلية. الثالث أن لا يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب. أو الحمار لأن الله لم يجعل التشبه في الحيوان إلا في مقام الدم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار واتر عليه نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. الرادع الا يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق يعني بمعنى أن لا يكون أحد القائمين بادوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر أو دور الفاسق لماذا؟ لا؟ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه أن يتذكر يوم من الدهر أنه قام بدور الكافر فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية لكن لو فعل هل يكون كافرا لا ليس لا, لا يكون كافرا صور نفسه رجل طلق امرأته وله زوجة. هل تطلق الزوجة او لا تطلق ها؟ لا تطلق الزوجة ها؟ لانه ليس يضيف الطلاق الى نفسه كما ان هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر الى نفسه انما يضيفه الى غيره وقد ظن بعض الناس انه اذا قام بدور الكافر فانه يكفر ويخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يجدد إسلامه، واستدل بالقرآن وكلام أهل العلم. أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فقال أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وبقول أهل العلم إن من أتى بكلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر قال وهذا الرجل مازح مازح ليس جدا فنقول لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق فهل تقولون إذا قام الرجل بدور إذا قام ممثل بدور رجل انطلق امرأة أتقولون إنها تطلق امرأة امرأة ساقون لا. لا وكلنا قل لا والفرق ظاهر لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه, نفسه. والممثل يضيفه إلى غيره ولهذا لا تطلق زوجته لو قام لو قام بدور تمثيل المطلق ولا يكفر لو قام بدور تمثيل الكافر لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى لعله يتأثر قلبه في المستقبل حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر يمثل دور دور الكافر طيب هل يمكن أن نأتي بدليل يمثل الأمر الحكاية الفعلية لا. ها لا. ما هو سنة خط كلامه ذكر الخطوط التي ذكر التي خط النبي عسس فيها خط خطوطا يمثل الإنسان وأمله وأجله, وأجله, وأجله, وأجله, وأجله نعم وكذلك خط خطوطا للسراط الله مستقيم وللسبل نعم لكن هذا قد يكون في نظر نعم يعني. عادل والأعمى والأعمى أتى أتى يعني نعم. نعم الملك أتى الأبرص والأقرع والأعماء سألهم ماذا يريدون كل ذكر أميته فأعطاه الله تعالى أميتهم ثم عاد إليهم الملك مرة أخرى عاد إلى الأبرص بصورته وهيئته يعني أبرص وفقير وقال له أنها انقطعت أنني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت في الحبال في سفري فلا بلا غليل يوم إلا بالله ثم بك الآن الملك يمثل دور رجل فقير وهو ليس بفقير وملك ولا يحتاج إلى أكل ولا شرب وكذلك بالنسبة للأقرأ وكذلك بالنسبة للأعمل فبعض بعض العلماء استدل بهذا الحديث أصلها نبي لكن خوفت الهمزة، ها ها فرخلا وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلل لنبي لهم لهؤلاء الملأ ابعث لنا ملكا النبي عند جمهور أهل العلم هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بإبلاغه ما أمره به فيكون بمنزلة المجدد الذي يصلح ما فسد عند الناس وإن كان لا يلزم بالإبلاغ هذا الوحي إلى غيره وأشبه ما له في هذه الأمة العالم أشبه ما له العالم مع أن العازل مأمور بالإبلاغ لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله وقيل إن النبي هو الذي أمر بإبلاغ رسالة من قبله وغوحي إليه وحن خاف يبلغ رسالة من قبله وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ السلام من تيمية ويستدل له بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا يحكم بها فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاص فجعلهم يحكمون يعني وحيا مستقلا بل جعلهم يحكمون بالتوراة وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم فإن آدم كان نبيا ولم يسبقه شرع ولولا هذا النقل لكان ما ذهب إلى الشيخ أرجع وقد يقال إن النبي إذا أوحى إليه بشرع فإنما يوحى إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع و يجدد من دثر منه ولكن المشهور عند أهل العلم هو المعنى الأول وقول النبي لهم لو قال قائ من هذا النبي قلنا إن الله تعالى أبهمه فلنبهم ما أبهمه الله ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل يبينها لنا يبين اسمه لنا لكن ليس لنا فيه فائدة المهم أنه نبي من الأنبياء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا معنى ابعث يعني مر ملكاً. م ملكا واقم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وكأن أمرهم في ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم والناس إذا كان ليس لهم ليس لهم أليو أمر صار أمرهم فأوضى كما قيل لا يصبح الناس فوضى لا سراث لهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن أمر أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى يقول ابعث لنا ملكا أي أقم لنا ملك نقاتل في سبيل الله الذي جزم كلمة مقاتل جوبر. ما جواب الطلب إبعال وهذا دليل على أنهم عازمون على أن يكون لهم ولي وأمر يقودهم للقتال في سبيل الله وقول المقاسل في سبيل الله سبق لنا معنى قوله في سبيل الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأحسن سبسيئ وهو فاد إيش في ما لفسر عليه الصلاة والسلام ما؟ ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عظيمتهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا عسيتم فيها قراءتهم الكسر والفتح وهو النصب في العراق الكسر والفتح هل عسيتم وهل عسيتم يعني يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فقالوا وما لنا لا نقاتل يفسد الله وقد وخشنا من ديالنا وأبنائنا فيقول المعنى هنا هل يتوقع فعسى هنا للتوقع أي هل إذا كتب عليكم القتال يتوقع منكم ألا تقاتلوا فجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة بين اسم عسى وخبرها لأن اسم عسى الضمير التاء وأن لا تقاتلوا هو خبرها وعسى تقترن بأنه أو لا تقتل بعن كثيرا كما في الألزية وجملة إن كتب عليكم القتال جملة الشغلية هم اعترضت جوابها محذوف وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق لكن قدره بعض المعرفين فقال فلا تقاتل هل يتوقع منكم لا تقاتل؟ إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلوا, فلا تقاتلوا وجواب نعم هذا هو وجواب محذوف ولو قلنا بأنه لما كان معروما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره له وجه وقول إن كتب عليكم القتال كتب بمعنى فرض فرض عليكم القتال ألا تقاتل ماذا كان جوابهم؟ قالوا: وما لنا ل... وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من بي... من ديارنا وأبنائنا. قوله وما لنا ألا نقاتل؟ أن هذه زائدة ولا غذائية. الصواب أنها غير زائدة. لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود ويصح فيه حذفها قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ففي الآية الأولى ألا أتت أن وفي الثانية حذفت وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران أي أن في في مثال الترقيب يجود أن توجه ويجود أن تحدث وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله يعني أي شيء لنا في عدم القتال يعني أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضي ذلك. وش المقتضي؟ وقد خذنا من ديارنا وأبنائنا. والإنسان إذا أخذ من داره من د من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسراء. انتبه. وما لنا نرجع إلى إعرابية ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع ولنا جار متعلق متالق محذوف خبر ما وان لا نقاتل منصوب بنزل اخر وأصله وما لنا في ان لا نقاتل وقد مر علينا أن ان المصدريه اذا دخل اذا دخلت على حرف نفي فإن الحرف يقدر بكلمة إيش لا بكلمة عدم فالمعنى إذن وما لنا في عدم القتال يعني أي شيء لنا في أن لا نقاتل أي مانع وجواب في مانع الله لا, لا مانع وما لنا أن لا نقاتل في الله وقد أخرجنا الجملة هنا حارية فهي في محل نصب وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قولهم أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قال المفسرون إن المراد إخراج بعضهم لأن هؤلاء الذين أكلموا نبيهم كانوا في ديارهم لكن كان لهم أقوام سبقوا تسلّط عليهم العدو، فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم. قال الله عز وجل: فلما قُتِب عليهم القتال تولّوا. نسأل الله السلامة. هم طلبوا الآن أن يبعث الله لهم أن يبعث لهم نبيهم ملكا يقاتل بسبي الله يقاتل بسبي الله. ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن عازمون عازمون على ذلك وثابتون عليه ولكن لما كتب عليهم الكتاب وفرض عليهم تولّم فصار ما توقعه نبيهم إيش حقاً أنه أنه لم يقاتل وساتين في الفوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين من تسألوا القرام تبدأ فهنا قالوا فقال الله عز وجل فلما كتب عليهم مقتال تولوا يعني آرضوا عن هذا الفرض ولم يقوموا به إلا قليلا منهم والقليل عادة يكون أقل من النصف. ولا لا. أو نقول أقل من الثلث أيضا. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. سلسة. فهم تولوا كلهم إلا القليل. ممكن أن نقول من أقل من الثلث. نعم. وهي منصوبة على أنها مستثنى. والله. عليم بالظالمين عليم بالظالمين ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمه والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه لترك واجب, واجب. لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها نعم من فوائد الكريمة من فوائد الاهت الكريمة الحث على النظر والاعتبار لقوله: ألم ترى إلى الذين ألم تر إلى من بني إسرائيل إلى آخره؟ ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن في هذه القصة عبراً لهذه الأمة، حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ففيها تحذير هذه الأمة من التولي عن القتال إذا كتب عليه ومن فوائدها أنه لابد لجيوش من قائد يتولى قيادتها لقوله لقولهم إبعث لنا مالك نقاتل في سبيل الله ومنها أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك لقولهم ها؟ ابعث لنا ملكا يخاطبون النبي فالنبي إذا له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئا من غيره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب لقولهم نقاتل في سبيل الله فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك, الملك ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقولهم في سبيل الله ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب بما طلب إيجادهم إيجاده تثبيته هل يقوم بما يجب عليه نحوه أم لا لقوله هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ولا لا تقاتل فإذا طلبك إنسان أن ترسله في حاجة أو أن تكلفه بعمل فلا حرج عليك أن تذكر له الأشياء التي يتبين بها إيش تباعته وقيامه بهذا العمل لهذا لهذه الآية ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولهذا تجد الجبان من أجبل ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة يستنفذ كل شيء حتى وإن كان أجبل من النعامة فإنه عندما يحجر يكون عنده قوة للمدافعة ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله قصد إخراج الإنسان من بلده وأهله لقولهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحظور أو القيام بفعل المأمور فإذا ابتلي به نكس من أين يلخذ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، مع أنهم كانوا في الأول كانوا متشجعين على أن يقاتلوا نعم أقوى منها أن الإنسان قد يظن أنه قادر على فعل المأمور وترك المحظور فإذا ابتلي به نقص وعجز فهؤلاء ظنوا أنهم قادرون على القتال لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه ويتفرع على هذا أن فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فإذا لقيتم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف فالإنسان قد يتمنى الشيء من أمور تنزل به واعجز عنها وأيضا يشير وهذه الفائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلأن, فلأن عنه فإن الإنسان يعتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من فيما يبعث به من الشبهات هذا الحديث أو معناه ومنها أيضا يتبرع منها أن كثير من الناس ينظرون النظر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به كما في قوله تعالى ومنهم من عهد الله لنا تنا من فضله لأن الصدق النوا نكون من الصادقين فلما آتاه من فضله بخلو به وتولواهم معرضون وهل يستفاد من الآية أن البلاء موكل بالمنطق لأنه قال لهم هل عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُ فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا فإنه لما كتب عليهم القتال تولوا طيب ومنهم ومن فوائد الآية وجوب القتال دفاعا عن النفس من أين أخذ هم؟ لأنه لما قال وقد وفجنا قال فلما كتب عليهم القتال كتب أي فرغ ليدعتوا عن أنفسهم ويحرروا بلادهم من عدوهم وكذلك أبناءهم من السبب ومن فوائد الآية كريمة تحذير الظالم من الظلم لقوله والله عليم بالظالمين أي ظلم كان ومنها أي من سعة علم الله سبحانه وتعالى حيث كان عالما حتى بظلم الظالم وإن كان واحدا لقوله والله عليم بالظالمين ومن ذلك أيضا من فوائد الآية تحرين الظلم لوقوع التهديد به ومن فوائدها أن ترك الواجب من الظلم ها نعم. بقول التولوا إلا قليلا منهم والله عليم من أي المتولين الذين فرض عليهم اقتار ولم يقوموا به فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين إما فعل محرم وإما ترك واجب نعم ثم قال الله عز وجل مبتدى درس اليوم وقال لهم نبيهم <تصفيق> نعم وهي سؤال <تصفيق> للقائد قد هو للهذا يعني مثلا اذا وجد اذا كانت حوادث مثل المطالبة نعم سبع الانهام ان يقول اللهم هيئ لنا قائدا يعني يقود الجهاد في هل هذا من هذه الآية اي نعم يشتغلون انه ينبغي مثلا إذا كان امر المسلمين من أن ان الله عز وجل بأن يهيئ لهم قائدا يجمع كلمه ها؟ يأخذ من هذا كيف لأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملك يقاتل من سبيل الله ها؟ لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرع للدعوة الله عز وجل ويكون هذا هو القائد هنا هل يجدون من نبيهم أن يتفرع كان بيطلع كل اللي هو قايله محمد يقعد. نعم بلا طب عشان فضلانيه وولد ما انا كده نقول نقول هذا اللي هو فالذي يظهر لنا انه انهم ارادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة ان عز وجل وعند من كان في, في من في من لم يقاتل مما ملائكه من لا يجب عليه القتال قلنا يشك سياتي و اسئله ها ما في أسئلة ايه ما في أسئلة يعني الشاهد أننا سأذكر فائدة، كلنا في الشهاد. أنو سئلنا أن بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض الآخرين. كيه؟ كلنا نسأل كفر فائدة أن بعض السؤال قد يكون نقمة على الباقي. هذه ذكر أتعرضنا له في قولنا أن الإنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما ما يقوم به يختل. قال وقرأهم نبيهم إن الله ترى فيها نبيهم دراء. كما أن قوله إيه إبعث إيه نعم قوله نبي لهم فيها قراءة لنبي لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا شب حسن الأدب مع الله هم قال النبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت بل قال إن الله قد بعث لكم وكأن الله عز, وكأن الله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن يجعل قلانا ملكا عليهم أو ملكا لهم فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وفي عدوله عن قوله بعث مع كونه أدبا مع الله إشارة إلى قوة إلزامهم بقبوله لماذا لأن الذي عينه من الله عز وجل طيب إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت علم على شخص وليس كما قيل إنه مشتق من الطول بعضهم قال إنه مشتق من الطول لأن الله قد زاله بسطة بالعلم والجسم فقال طالوت من الطول وليس كذلك وإنما هو علم كغيره من الأعلام لكن تعلمون أن هذا علم في لغة من في لغة بني إسرائيل. بني إسرائيل ويمكن أنه دخله شيء من التعريب وقوله ما قد بعث لكم طالوت ملكا ملكا هذه حال من, من طالوت نعم والملك هو الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه ولكنه بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية أو العرفية هذا الملك الذي له التصرف بخلاف المالك المالك هو من له التصرف في ملك معين محدود وقوله نعم قالوا معترضين على هذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤتى ساعة من المال يعني قالوا كيف يقوله الملك أنا بمعنى كيف فهي للاستفهام يكون له الملك علينا أي شف التعبير إن الله قد بعث لكم طالوته ولم يقول عليكم لأن البعث من الله عز وجل لا يراج به مجرد السلطة وإنما يراج به التصرف بما فيه الخير والمفلحة ولهذا يقال إن الملكية تكليف وليست بتشريف ففي الأول قال بعث لكم طلوف وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة قالوا أن يكون له علينا ولم يقولوا أين يكون له الملك لنا علينا فجعلوا مسألة من باب السلطة فقط لا من باب رعاية المصلحة ثم قالوا معاذزين لاستبعادهن هذا الشيء ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أن تولى الملك. بخلاف بخلاف أن نحن فإن فإن الملوك كانوا منا، فكيف جاءه الملك؟ أيضا. لم يؤتى من المال فهو فقير ما عنده مال واسع وقد يقال إنه ليس بفقير لكنه ليس عنده مال واسع وفرق بين الفقير المعدم وبين من يجد ولكن ليس ذا ساعة يعني ليس غنيا ننتفع بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود بماله فذكروا علتين أحدهما من حيث التوسط في مجتمعه والثاني من, من حيث المال يعني إذا القوة الحسبية والقوة المالية قالوا هذا الرجل المحقوق لا عنده حسب فليس من ابناء الملوك ولا عنده مال فليس من الأغنياء الأثرياء الذين يخطعون الناس بأموالهم نعم جواب نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم اصطفاه بمعنى اختاره وأصلها من الصفور فعليه تكون اصطفاه بمعنى نعم فيكون أصل اصطفاه اصطفاه بتاء الافتعال ولكنها يقول ابطاءا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في تاب الصرف قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا وفي قال أن قد بعث لكم وهنا قال اصطفاه عليكم إشارة إلى أنه فضله عليهم فاختاره لأنه أفضل منهم فهو مفضل عليهم لما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر وزاده بسطة في العلم بسطة معناه السعة تقوله تعالى والله يقدر ويبسط يبسط للدقاء من يشاء ويقدر أي زاده سعة في العلم أي علم هو نتكلم الآن في الملكية المراد بالعلم علم تدبير الملك فعنده من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل أيضا والجسم هذا هو بالجسم مع العلم فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحسية بسطة الجسم ليست بالطول فقط بل بالطول والقوة أيضا فهو قوي شديد وطويل أيضا فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم والثانية الجسمية أو الحسية وهي أن الله تعالى زاله بطلة في الجسم السبب الثالث والله يؤتي ملكه من يشاء يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير إنك على كل شيء قدير وقول من يشاء مر علينا كثيرا أن كل فعل أضافه الله إلى المشيئة فإن فإنه مقيد للحكمة فيؤتي ملكه من يشاء ممن تقتضي الحكمة الإلهية أن يعطوا الملك إذا ما دام الإيتاء إيتاء الملك بالحكمة فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيعة صحيح أن الأمر لله يفعل ما شاء لكن المراد بذلك أن يبين أن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء ومع هذا لا يؤتيه إلا من هو أهل له وقد تبين مما ذكر في أن الله أطاه بسطة بالعلم الجسم أن هذا الرجل أهل لأن يؤتى الملك والله واسع عليم واسع وأطلق ما قد واسع في العلم في الحكمة في الفضل فيشمل كل صفاته واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وجميع صفاته وأفعاله أيضا وقول عليم أي عليم بمن يستحق أن يكون ملكا أو غيره من من هو من الفضل الذي يتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء فهنا نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أمور تحول هذا الرجل لأن يكون ملكا عليه أولا أن الله استفاد عليهم وفضله بفضائل علمها عند الله لأنه ما ذكر فيها شيء ما ذكر شيء ثانيا أن الله زاده بسطة في العلم وتدبير الأمة والحروب ثالثا أن الله زاده بسطة في الجسم ويشمل القوة والطول ورابعا أن الله عز وجل هو الذي يؤتي منك ومن يشاء مقرونا بالحكمة فلولا أن الحكمة تقتضي أن يكون طالوت هو الملك ما أعطاه الله تعالى الملك والرابع أن الخامس أن الله واسع عليم فهو ذو الفضل الذي يمده إلى من شاء من عباده فلو أن يتفضل ألا من شاء الله أعلم حيث يجعل برسالته وأعلم أيضا حيث يجعل ولايته ثم نأخذ الفوائد، ها؟ واسنادي طيب من فوائد العهد الكريمه؟ لا ما في شيء. من فوائد العهد الكريمه؟ أن نبيهم استجاب لهم، استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث، ها؟ ملك لهم، فاستجاب، ولكن بماذا كانت إجابته بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له ومنها أن الملك ليس لا, يناول لا ينال بالوغاية وإنما ينال بالأحقية والأفضلية ومنها أيضا أن الملك ستوتد أركانه إذا كان للإنسان مزية في حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته من أين يؤخذ هذا؟ نعم يؤخذ أول من قولهم أن يقول لهم عين ونحن قبل الملكة منه ولم تساعة من المال وثانا من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصة في العلم والجسم ومنها من فوائد الآية الكريمة أن سؤالها أن استفهام هؤلاء القوم أن يكون الملك علينا يحتمل أن يكون مراد به الاعتراض وأن يراد به ويحتمل أن يراد به الاستكشاف كيف كان ملكا ونحن ما حق بالملك منه ومؤذر من الملك فإن كان فإن كان الأول فإن حالهم تقتضي إيش؟ الذنب لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملكا وإن كان الثاني فهذا حالهم تقتضي الذنب أم لا؟ يعني قسمة الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض ففي هذا الحال لا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم نعم قائد الآية الكريمة بيان أن عفا الله عز وجل فوق كل تصور تقوله قال إن الله استفاه عليكم مع أنهم قدحوا به من من, من وجهين أنهم حقوا بالملك منه وأنه فقير فبين نبيهم أن الله تعالى اصطفاه عليكم بما تقتضي الحكمة ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم وتدبير الأمور والجسم وقوته كان أقوم لملكه وأتم لعمرته لقوله وزاده بسطة في العلم والجسم ومنها أن الملك لبني آدم ملك لله لقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله عز وجل فالملك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أن ملكيتنا لما نملكه ليست على سبيل الحقيقة وليست ملكا مطلقا بل هو تحت ملكية الله سبحانه وتعالى ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله لو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء يتلفه ويحرقه ويعذبه ويؤذيه إذا كان حيوانا قلنا لا لأن ملكك تابعوا لأي شيء لملك الله سبحانه وتعالى ومنها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وإثبات أفعاله الاختيارية لقوله يؤتي يؤتي ملكه فإن يتعال الإنسان الملك نراه يتجدد كما قال الله تعالى قل ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختيارية بمعنى أنه يفعلها حيث أراد وقد أنكر كثير من الأشاعر والمتكلمة قيام الأفعال اختيارية بالله عز وجل محتجين بأن الأفعال الاختيارية حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث كما زعموا فإذا أثبتنا أن الأفعال الاختيارية تقوم الله عز وجل وأنه يفعل معشاء ويجدد أفعاله سبحانه وتعالى كان من لازم ذلك أن يكون حادثا ومعلوما أن الله تعالى هو الأول <تصفيق> الذي ليس قبله شيء فنقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم باطل إذ لا يلزم من تجدد الأفعال تجدد الفاعل ولازم يزم من حدوث الأفعال حدوث الفاعل فنحن،, فنحن الآن محتثون بلا شك وأفعالنا تتجدد هل نقول يلزم أن يكون وجودنا مقارن لأفعالنا أو وجودنا سابق لأفعالنا لا شك أن وجودنا سابق لأفعالنا وهذا في المخلوق فوجود الله عز وجل سافق لأفعاله ولا يلزم من تجدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعالى بل هو الأول الذي ليس قبله شيء ومن ثم أي من إنكاره من قيام الحوادث به قالوا إن الله تعالى لا يتكلم بكلام يحدثه فيتكلم شيئا فشيئا وقالوا إن كلام الله هو المعنى الأزلي القائم بنفسه ولا شك أن تفسير الكلام بهذا معناه يقول إلى أن الكلام هو إيش هو العلم هو العلم إذا قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذا مذهب إلى شاعرة فمعنى هذا أنه هو العلم لأنهم يرون أننا الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن هذه الحروف والأصوات التي تسمع إيش؟ مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبر عما في نفسه ولهذا قال بعض العلماء قالوا إنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في الواقع لأن الكل متفق على أنه على أن ما نقرأه الآن في المصاحف مخلوق لكن أولئك قالوا هو كلام الله وهذا قالوا هو عبارة عن كلام الله طيب ومن ومن فوائد الكريمة إثباتوا اسمين من أسماء الله وهما واسع وعلي فالواسع المحيط بكل شيء الواسع الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال الواسع الذي غناه لا حد له وهكذا كل ما, ما تشتمل هذه الكلمة معنا فإنه يدخل في كلمة واسع ولهذا يعتبر هذا الاسم وهذه الصفة تعتبر شاملة لجميع الأسماء والصفات فإن الله تعالى واسع في كل ما يتصف به وعليم أي محيط بكل شيء علما ولهذا تقترم كلمة واسع دائما في كلمة علي لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة سبق لنا أن الاسم أن لاسم أسماء الله يتضمن إذا كان متعديا يتضمن كم ثلاثة أشياء الاسم والصفة والحكم يعني الآثار الذي يترتب على ذلك فعليم يتضمن اسم العليم ويتضمن الصفه وهي العلم ويتضمن الحكم وهو أنه يعلم يعلم كل شيء وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يتضمن شيئين وهما الاسم والصفة مثل الحي والعظيم وما أشبهها طيب إذن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع أي نعم لأنه ما من اسم إلا وهو مترم لصفة وهناك صفات لا يشتق منها أسماء فالصفة الصفات أوسع وأعم من أسماء والله أسمع عليهم ثم, قال الله, ثم قال, قال الله تعالى وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت آية بمعنى علامة كما قال تعالى أولم نكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني علامة تدل على أنه حق أن بني إسرائيل يلعمون هذا القرآن وأنه سينزل وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن وما دخلت عليه في محل رفع مرفوعة على أنها خبر إن أن التابوت فيه سكينة من ربكم التابوت شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق ينزل ويصطحبونه معهم وفيه السكينة يعني أنه الشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليهم وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى فيها سكينة من ربيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بقية مما ترك آل موسى وآل وآل هارون من العلم والحكمة آل موسى وآل هارون لأن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كان أخوي من الأب ولا من الأم ها؟ من الأبي والأم طيب لماذا قال, قال هارون لموسى يبن أمة لا تأخذ بلحية ولا براسي ها؟ نعم هذا الاستعطاء ويستدقاء يعني منه يسترق لعله يليم معه تحمله الملائكة يعني هذا التبوت مع هذا الملك <تصفيق> تحمله الملائكة والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور وعصل الملائكة مآلكة لأنها مأخوذة من الألوكة وهي في اللغة الرسالة وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا لكن فيها إعلال بالتقديم والتخير بالحروف الملائكة عالم غيبي خرقوا من نور لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم يلهمون التسبيح فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون والملائكة كما مر علينا كثيرا لهم وظائف وأعمال متعدية وخاصة فجبرائيل مثلاً له عمل متعد وخاص العمل الخاص هو الذي تعبر الله به والمتعدي أنه موكل بالوحي وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أيضاً أحد حملة العرش وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل يذكرهم فيقول اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافير فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لأن كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة فجبرايل موكل بما فيه حياة القلوب وإسرافيل بما فيه حياة الأرض صح؟ ميكايل بما فيه حياة الأرض القدر والنبات وإسرافيل بما فيه حياة الأجسام فإنه إذا نفخ في الصور خرجت للراح وحلت في الأجسادها وهناك ملائكة آخرون موكلون بعشياء مثل مالك موكل في النار نعم كما يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا رب ومنهم خازن الجنة ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة إسرائيل وليس كذلك فإن هذا الاسم ليس ليس له أصل في السنة الصحيحة وإنما هو مذكور عن الإسرائيليات ولم يأت ذكره في القرآن إلا باسم ملك الموت ولا و ولو كان هذا اسم الله لذكر باسمه إما في كتابه والسنة. طيب ثم قال إن في ذلك لآية لا لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لا لماذا نصبناها أو لماذا جاءت منصوبة لأن اسم إن مؤخر اسم إن مؤخر واللام لام التوكيد تدخل على المتأخر من اسم النّ أو خبرها ف... فقوله إن في ذلك لا آية لكم أي إن في إتيان التابوت تحمله الملائكة لا آية لكم تدل على أن هذا الرجل الذي بعث فيهم هو طالوت أحق منهم بالملكية نعم لكن قال إن كنتم مؤمنين وإن لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فالذي تنفعه الآيات ويتعظ بها ويبني عليها عقيدته وعمله إنما هو المؤمن أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع أبدا بالآيات بل إن غير المؤمن لا تزيده الآيات إلا, طغيان إلا طغيانا كما قال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم فاسقون أو كافرون وهم كافرون المهم أن المؤمن هو الذي أن تضع الآيات الكونية والآيات الشرعية أما الآيات الشرعية فإنه يزداد بها إيمانا لأنها عمل صالح والإيمان يزيد بالعمل الصالح ولأنه إذا تتبرها عرف ما ما تشتمل عليه من الحكمة والصلاح والإصلاح فازداد بذلك إيمانا وأما الآيات الكونية فزيادة الإيمان فيها ظاهر، أو زيادة الإيمان بها ظاهر. لأنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع وما فيه من الحكمة وما فيه من الالتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فلا شك أنه يزداد إيمانا قال فلما فصل طالوت بن جنود ناخذ على أيهاية من فوائد الآية الكريمة وقال عنهم نبيهم إن آية ملكه لآخره من فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث يدعم الأشياء بالآيات لتقوم الحجة لقوله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ولو شاء الله عز وجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من المكذبين والمستكبرين ولكن من رحمته عز وجل أنه يبعث الآيات حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة ولهذا ما من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر وموافقة الآيات للحكمة ظاهرة لأنه لو جاءنا رجل خرج من بيننا وقال أنا رسول الله إليكم افعلوا ما أمركم به واتركوا ما معناكم عنه وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي نطيع ولا ما نطيع طبعا ما نطيع لكن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل لهؤلاء أن جعل لهم آية للرسل حتى تقوم الحجة و يستجيب الناس طيب ومن, آ... ومن فوائد الآية الكريمة ما في التابوت من الآيات العظيمة حيث كان هذا التابوت مجتملا على ما ترك آل موسى وعلى هارون من... من العلم والحكمة من وجه وكان أيضا سكينة للقوم يسك... تسكن إليه... إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبه ومن فوائد الآية الكريمة أن للسكينة تأثيرا على القلوب لقوله تعالى فيه سكينة من ربكم وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية كبرى لهؤلاء القوم والسكينة إذا نزعت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة وقبلها قبولا تاما ومن فوائد الآية الكريمة إثباث الملائكة لقوله تحمله الملائكة وهل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن التابوت عظيم وكبير ها؟ مش يمكن نشأل تحمله الملائكة كلمة الملائكة جمع. وكان الذي يحمله الملائكة يدل على أنه كبير وقد يقول قائل إن المراد بالملائكة الجنس ولا يلزم أن يكون الذين يحملونه كثرة والعلم عند الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن. دقاؤه: إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين. ومن آياته ومن فوائده أيضا تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار. يعني أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون بالتكرار وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات أين ذلك هذا واحد وين التكرار لا ولا لا آية أي في أول آية وقال لنبيهم إن آية ملكه أن أي يأتيكم ثم قال إن في ذلك آية لكم فهذا أكد بالتكرار وأكد أيضا بإن مش بعد بإن واللام إن في ذلك الآية لكم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيرا في الانتفاع بآية الله عز وجل لقوله إن في ذلك لا آية لكم وهل يؤخذ منها أن الإنسان إذا ازداد إيمانا بالله ازداد فهما لكتاب الله وسنة رسوله نعم لأنه مدام لأنه سبق لنا أن الشيء إذا علق الوصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيارة ذلك الوصف وينقص بنقصانه فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهموا لها أعظم وربما نقول أيضا إنه يجل على فائدة أخرى جديدة وهي أن الإيمان سبب للحفظ لأنه إذا كان آية فإنه إذا نسيت زال كونها آية وإذا بقيت استمر كونها آية ولازم هذا أن يكون المؤمن سريع الفهم قوي الفهم بطي النسيان وهذا وهذا سبق لنا مرات كثيرة بأن الإيمان والتقوى يزيد في الإيمان ويزيد في العلم القصدي يزيد في العلم في الحفظ وفي الفهم فيكسب المعدوم ويثبت الموجود طيب هل نأخذ منه أن الملائكة أجسام من أين من قول تحمله تحمله الملائكة وأما قول من يقول إنهم عقول فقط وأن أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله رعيف بل باطل لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا ولي أجل والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته أو على صورة التي خلق علي عليها له ست مئة جناح قد سد العفق الله أكبر ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود ها نعم ها اللي ذكرناه هذا بقيه من ايه؟ شيح شيح نعم حازنا حازنا لا لكنه مشهور مشهور اما تبوت وما ثبت لكنه مشهور بهذا عند أهل العلم نعم شعثهم ويقيم فيه الأمر والنهل و... فقال لهم آه... نعم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك واستاربوا أن يكون طالوت ملك عليهم لأنه ليس ذا نسب فيهم ولا ذا ماء فيهم و... وهو أيضا دونهم في المرتبة فهما حق بالملك منه فبين لهم نبيهم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن الله تعالى قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم ففي العلم،, العلم بالسياسة والعلم بالشريعة والجسم الذي يكون فيه القوة لتنفيذ ما يعلمه من علم الشريعة والسياسة ثم إن, إن الله عز وجل أعطاهم آية على ملكه وهي التابوت تحمله الملائكة فيه بقية مما ترك آل نوسى وآل هارون. وفيها أيضا بعد أن تمت لهم الآية الدالة على أنه أحق بالملك وأنه أهل لأن يملك رتبهم رتبهم أي رتب الجيوش لقتال الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأظن كل ما سبق قد جرى في البحث وأخذ فوائده وهذا درس جديد قال فلما فصل طالوت بالجنود فصل بهم أي مشابهم وانفصل عن مكانه بالجنود جمع جند وهم الجيش المقاتلون على أنهم يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ ديارهم وابنائهم قال فلما فصل طالوت بالجنود وكان رجلا ذكيا عاقلا لأن الله جاده بسطة في العلم وجسم وكان عنده علم من أحوالهم من قبل وأنه لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم بين لهم أن الله مكتليهم بنهر النهر معروف الماء الذي يجب وكان القوم عطاشا فقال إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به ليعلم عز وجل من يصبر ومن لا يصبر لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة وإلى صبر فابتلاهم الله في النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر هذه واحد وليعلم من يطير ممن لا يطير ولهذا قال لهم الملك طالوت إن الله مقتليكم بنهر أي مختبركم به فمن شرب منه فمن فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فصارب ثلاث أقسام يعني جعل لهم ثلاث حالات من شرب حتى يروى يقول فليس مني وأنا منه بريء لأن الذي لا يطيق الصبر على العطش ولا يطيق الصبر على أمر القائد لن يطيق الصبر على مقابلة الأعداء فيمنع من الدخول في المعركة ومن لم يطعمه يعني لم يذقه أبدا فإنه مني عكس الأول الذي شرب يشرب حتى يروى إلا من اغترف غرفة بيده يعني فإنه قد يكون مني نعم، لأن الغرفة قليلة، وقد يحتاج الإنسان إليها، يضطر إليها ليبلّ ريقه، فتبين الآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات. الأولى اطلاع، الذي ليش كف من إلى شرب من، حتى يروب، حتى يروب ليش؟ نعم. ومن لم طعمه أبدا فهو منه ومن لم ومن شرب غرفة بيده فهو منه لكن مرتبته دون مرتبة من لم يطعمه نعم طيب هذا الابتلاء لأي شيء قلنا ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر فهو كالترويض والتمرين على الصبر هذا واحد ثانيا ليعلم به من ينتثل أوامر القائد ومن لا يمتثل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ماذا حصل من نتيجة هذا الابتلاء والامتحان قال فشربوا منه إلا قليلا منه إذن أكثرهم شرب فأكثرهم ليس صالحا للقتال، لأنهم لم يطيقوا الصبر على التحمل على تحمل الضمأ، ولم يخلصوا في, في امتثال أمر القائد. شربوا منه إلا قليلا منهم. قيل إن إنهم كانوا ثمانين ألفا، فشربوا منه إلا نحو أربعة آلاف. وقيل وقيل غير ذلك، والله أعلم. لكن المهم الذي في القرآن أن هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون أو أن هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شارفوا إلا قليلا منهم من هؤلاء القليل هم الذين لم يتبرأ منهم سواء لم يطعموه أو اعترفوا غرفة بأيديهم قليلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه جاوزه بمعنى تعداه ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه المهم أنهم تعدوا هو أي طالوت والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا الضمير يعود على من قيل إنه يعود على الجميع قالوا لا طاقة للنوم بجنوت بجنوت وجنون وقيل إنه يعود على الذين تجاوزوا تجاوزوه مع طالوت الذين آمنوا معه فعلى الأول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك والذين لم يشربوا منه كانوا إيش بصحبة طالوت لم ينفصلوا عنه أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوا بل بقوا على النهر وقالوا ما لنا ولي القتال نعم والذين قالوا لا طاقة لنا بجنوته وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت طيب فعل الأول الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنود وهم الذين شربوا وغيرهم يكونوا قد قالوا ذلك جبنا وذعرا جبنا وذعرا وأما إذا قلنا هو الذين أعملوا معه فليس جبنا منهم بل هم شجعان لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين والذين مع داود مع الملك هذا كانوا من بني من بني إسرائيل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده شف لا طاقة أي لا قدرة وأنه قاتلتنا له فوق طاقتنا وقولهم لنا اليوم الهدي للعهد أي العهود العهد الحضوري أما في المستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة إما لأننا راح يمدنا ب... بعدد أو أولئك يضعفون لكن اليوم ليس لنا طاقة بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهذا يؤيد قول من قال إن الذين قالوا لا طاقتنا بجلوته جنوده جميع الجلد الذين شربوا ولين ما شربوا قال الذين يظنون أنهم ملاق الله يظنون بمعنى يقنون لأن الظن قد يراد به اليقين وإن كان الأصل في الظن الرجحان لكن هنا يراد به اليقين أنهم ملاق الله متى يوم القيامة يلاقون الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم ومعلوم أن من تيقن ملاقات الله فسوف يعمل لهذه الملاقات الإنسان إذا علم أنه سيلاقي أحدا فسوف يستعد له قال النبي عليه الصلاة والسلام من جبل وقد بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب وها نحن ننظر إلى الذين يريدون الدخول على الكبراء يستعدون لهم بالكلام والهيئة والمشي وغير ذلك فمن ذا فمن أيقنا ملاقات الله فسوف يستعد لتلك الملاقات ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي لا بد أن تلاقيك طيب أنه ملاق الله من هؤلاء الذين يظن ملاك الله هم المؤمنون الخلص ولا يبعد أنهم الذين لم يطعموه وأن الطائفتين التي التي شربت والتي اعترفت لم تدخل في هذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم هنا تكثيرية وسفامية ها تكثيرية كم من فئة يعني ما أكثر الفئات الفئات القليلة التي تغلب فئات كثيرة هل لها نظير في هذه الآية في القرآن ما؟ لا لا ما شاهد من ما شاهد على كم إلا أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة قد كانت لكم آية في آتين ها اتقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يعيد من, صيح من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولف فهم يرونهم مثلهم رأي العين مع ذلك أنا الله كم من فئة قديلة غلب فئة كثيرة بإذن الله بإذنه الشرعي أو الكوني، ها؟ بإذنه الكوني، سواء كانت الغالبة ممن يحبه الله أو ممن لا يحبه الله، قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن لا يحبه الله، لكنه سبحانه وتعالى يأذن بذلك لحكمة تقتضيها تقتضي الإجر، مثاله غزوة حنيف، فإن غز غزوة حنيف كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا وكانت فوازن ثلاثة آلاف وخمسمائة فرق كبير ومع ذلك لما افتخر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب لن نغلب اليوم من قلة هزموا بهذه القلة بماذا؟ بإذن الله فالله عز وجل له الحكمة في خلقه قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته عرينا لكنها هي في علم الله ها؟ مصلحة عظيمة لكن في النهاية والحمد لله صارت غلبة للمسلمين وغل وغلبهم النبي عليه الصلاة والسلام وغن منهم غنائم كثيرة جدا الحاصل كم من فئة قليلة مؤمنه ولا ولمه شرط هاه ليس بشرط ولهذا لم يقل لهم لم يقل كم من فئة مؤمنة كم من فئة قليلة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ثم قالوا يصبرون أقوامهم والله مع الصابرين يعني فاصبروا ليكون الله معكم هنا هؤلاء الجماعة الذين يظنون أن ملاقلة شف فائدة الإيمان فائدته أنهم وقطنوا هؤلاء وثبتوهم كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة هذا باعتبار الأمور المشهودة والله مع الصابرين باعتبار الأمور المعلومة لأن معية الله ما تشاهد لكن تعرف بآثارها لكن كم من فئة قليلة تشاهد ولا لا؟ غالبت فئة القليلة الكثيرة تشاهد فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين الأمرين أنكم لا تقول هؤلاء كثيرون ونحن قليلون فإنه كم في فئة قلل فئة كثيرة وأنكم إذا صبرتم فإن الله مع الصابرين مع الصابرين وقد سبق لنا مرات كثيرة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أرسان صبر على طاعة الله وهو أعلاها وصبر عن معصيته وصبر على أقداره المؤلمة الجهاد فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فهو جامع لأنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله ليش؟ لأن المجاهد في سبيل الله مطيع لله عز وجل ما الذي بذل في هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما يملك، وهي نفسه. يعرض رغبته لسيوف القوم. ابتغاء وجه الله ومثال لأمره. صبر على طاع عن نعسيات الله، فلم يفر حين لا العدو بل ثبت. كفيه صبر عن إيش؟ نعسيات الله. صبر على أقدار الله. نعم. يترح. نعم ويكسر وهو في ذلك صابر يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لا تظنوا أن الأل... أن ألم الحرب عليكم فقط هو عليكم وعليهم وتتميزون عليهم بميزة ها وهي وترجون من الله ما لا يرجون أنتم تقاتلون تؤمنون الدرجات العلى من الجنة وهؤلاء يقاتلون ولعياذ بالله لا يرجون من الله ذلك بل قتلهم في النار كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أبو سفيان في غزوة وحف يوم بيوم بدر والحرب سجال قالوا له لا سوى قتلان في الجنة وقاتلكم في النار وهل بينهما مساوات أبدا فرق عظيم فأين استجال بيننا وبينكم المهم أن قول هؤلاء الفئة المؤمنة التي تضمن ملاقات الله حصل فيها التثبيت من جهتين من جهة مشهودة ومن جهة معلومة تدرك بأثارها المشهودة كم من فئة قليلة وغلبتها قليلة بإذن الله والله مع الصابرين والصبر بأنواع الثلاثة متحقق في في الجهاد في سبيل الله نعم وقال والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده برزوا أي ظهروا من البراز وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة برزوا وثلاق الجمعان ورأوا أنفسهم مستضعفين ودائما يكون نص الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم الذين يرون أنهم مستضعفون لما برزوا لجلوته جنه ما أتمدوا على قوتهم فلجأوا إلى الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين طلبوا ثلاث أمور نعم قالوا ربنا أفضل علينا وصبرا يعني املأ قلوبنا به والإفراغ إفراغ الشيء على الشيء يدل على عمومه له يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا يعني اجعلها ثابتة لا فزول فلا نفر ولا نهرب وربما يراد بالاقتناع هو أعم من ذلك وهو تثبيت القلوب أيضا الفائدة المطلوب الثالث النتيجة من هذا الغازم وهو وانصرنا على القوم الكافرين ما قالوا على مثل على عدونا أو ما أشبه ذلك على القوم الكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم لم تقام لأنفسنا ولكن لأن هؤلاء كافرون فنحن نقاتلهم لكفرهم ولاحظوا أن القتال عن عقيدة هو القتال اللي فيه نفاية العدو أما القتال عن حمية وعصبية وقومية فهذا قتال فاشل، وهذا لو شئتم ورجعتم إلى التاريخ لعلمتم هذا من الذي حرر فلسطين في من جيوش النصارى